ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقلطار يؤديه إليك ومنهم مَنْ إن تأمنه به نار لا يؤديه إليك فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يُضِلَّهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنُهُ بِدِينارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا وَلَئِنْ أَمِنَتَّهُ لا يغاجمت عليه قائمة ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأمين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ذلك بأنهم وَمَا كَانَ جَهُولٌ وَيَقُولُونَ عَدَمَ إِن